بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أووفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأعماق إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم.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 وإن كنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس من قتل بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا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 إنما جزاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً ويسعون في الأرض فساداً أي يقتلون أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُثَوُّ من الأرض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 فان جاءوك فحكم بينهم او اعرض عنهم فان جاءوك فحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وان حكمت فحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله يجاهدون في سبيل الله ولا يخفون لوم تلايم ذلك فضل الله يأتيهم إياه شاء والله واسع عليم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 وإن لم ينتهوا عنما يقولون لا يمسن الذين كفوا منهم عذاب أليم أ فلا إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم مال مسيح إِلَّا مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكلان الطعام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 فَمَن يَقْفَر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُهُ عَذَابًا لَا أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرِيَمَ أَأَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ تَتَخَذُونِ وَأُمِّي إِلَى هَيْنٍ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَايَسَ لِي بِحَقٍّ